وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء ربك عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمنا هذه عشرين فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أن أخلفني في قوم وأصلح وأصلح ولا تتبع تبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر وموسى طعقا فلما أفاق قالت سبحانك قالت سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين